قال الشيخ رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أ ب د ا لمسجد أ س س على التقوى من أ و ل يوم أ ح ق أ ن تقوم فيه فيه رجال يحبون أ ن يتطهروا والله يحب المطهرين عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل أ ن ينحر إ ب ل ا ببوانه ف س أ ل النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أ و ث ا ن ا ل ج ا ه ل ي ة يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أ ع ي ا د ه م قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ و في بنذرك ف إ ن ه لا وفاء لنذر في م ع ص ي ة الله ولا فيما لا يملك ابن آ د م رواه أ ب و داود و إ س ن ا د ه على شرطهما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 و أ و ر د حديث عن ابن أ ب ي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله و اللعن عرفنا أ ن ه الطرد و الابعاد من ر ح م ة الله عز و جل و هذا الباب أ ت ب ا ع ه الباب ا ل أ و ل و عنوانه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هنا يبين على أ ن الباب ا ل أ و ل من باب المقاصد ا ل إ ن س ا ن قصد الشرك ف ذ ب ح ل غ ي ر الاكبر ل ه ه ف ذ ش ر أ ك مخرج من ا ل م ل ة كل واحد يذبح لغير الله يطلب منه ما لا ي ق د ر عليه إ ل ا الله فهذا مشرك بالله شرك أ ك ب ر وهذا يخرج من ا ل م ل ة هذا الباب النهي ان ي ذ ب ع في مكان يذبح به لغير الله وهذا ليس بشرك ولكنه من الوسائل التي توصل إ ل ى الشرك استدل بهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويرصدا حارب الله ورسوله من قبله ثم قال وليحرقنا ورسوله قوله لمن قبل بهذه بين وهي من ثم إ ن أ ر د ن ا إ ل ا الحسنى والله يشهد إ ن ه م لكاذبون كيف يستدل بهذه ا ل آ ي ة التي فيها النهي عن ا ل ص ل ا ة في هذا المسجد الذي بني ضرارا على أ ن ه لا يجوز ل أ ح د أ ن ي ذ ب ح في مكان لله ولكن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله الشاهد من هذا أ ن هذه ا ل آ ي ة وفي س و ر ة ا ل ت و ب ة بينت أ ن المنافقين وضعوا مسجدا بجوار مسجد قباء ضرارا وذكروا في ا ل ق ص ة أ ن رجلا يسمى ع ا م ل ا ل ف ا ش ق كان يكتب لهؤلاء المنافقين ب ا ل م د ي ن ة وكان بينهم صلاه ف أ س س و ا هذا المسجد حتى يجمع فيه المنافقين الذين يبيتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ل أ ص ح ا ب ه ولهذا جاء في ا ل آ ي ة اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا الضرار مثل ا ل ض ر ة ضرار يريدون يصرف الناس من مسجد قباء الى هذا المسجد و ط ل ب و ا من الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن يصلي فيه من أ ج ل أ ن تكون دعوتهم ر ا ئ ج ة حتى يقول للناس الرسول صلى في هذا المسجد الله عز و جل المطلع على الضمائر الذي يعلم السر و أ خ ف ى قال لا تقم فيه أ ب د ا نهاه عن ا ل ص ل ا ة فيه و إ ن م ا القيام يكون في المسجد الذي أ س س ع ل ى التقوى من أ و ل يوم و المسجد الذي اسس على التقوى من أ و ل يوم هو هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم و قوله كفرا اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا وتفريكا بين المؤمنين هم يريد ان ي ف ر ق و ا ك ل م ة المسلمين هذا هدفهم و كفرا ل أ ن ه م منافقون و المنافق كفره أ ش د من كفر الكافر ل أ ن الكافر الصريح يهودي أ و نصراني وثني تعرف أ ن ه مشرك و أ ن ه عدوك تحذرك لكن هؤلاء المنافقون يظهرون ا ل إ س ل ا م و يشهدون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله و ي أ ت و ا يصلوا مع الناس في الوقت الذي يشاهدون فيه و لهذا ق ا ل رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ث ق ل ا ل ص ل ا ة على المنافقين ص ل ا ة الفجر و العشاء ل أ ن العشاء ما أ ح د يشاهدهم فينصرفون لا ي أ ت و ن يصلون وكذلك ص ل ا ة الفجر أ م ا الظهر والعصر والمغرب الناس يشاهدونهم وهم يريدون من الناس أ ن يشهدوا لهم أ ن ه م يصلون ثم بين الله عز وجل أ ن المنافق حكمه في ا ل آ خ ر ة في الدرك ا ل أ س ف ل من النار يعني الكفار في النار يهودي نصراني وثني في النار مشرك لكن المنافق في الدرك ا ل أ س ف ل دركات تدرك لماذا ل إلى النار ل أ ن ضرره على المسلمين أ ش د الكافر الصريح تعرفه لكن هذا معك ويقول أ ن ا مسلم وهو يخدعك من الداخل فهم أ ر ا د و ا ف هذا المسجد أ ن يضاروا المؤمنين أ ن يضاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه ويعقدوا في هذا المسجد مؤتمراتهم الخاصه ة التي يدبرونها من اجل الاضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فالله عز وجل نهوا عن ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما سالوا هذا الرجل وقال اني نذرت نذرا ان انحر ابلا ببوانه بوانه مكان من الامكنه الرسول صلى الله عليه وسلم س أ ل هل كان في هذا المكان وثن يعني هذه ب و ا ن ة التي يريد أ ن يذبح فيها هذه الابل نذرا لله عز وجل وليست شركا ما يذبح لغير الله لكن يريد أ ن يذبحها لله لكن قال ي ذ ب ح ه في هذا المكان المعين ف ر س و ل قال ي س أ ل عن هذا المكان هل كان فيه وثن يعني هل كان فيه صنم يذبح المشركون له فقالوا له لا قال فهل فيه عيد من ع ي ا د ا ل ج ا ه ل ي ة كانوا يجتمعون فيه مثلما كان الجاهليه يستمعوا يجتمعون في أ م ا ك ن م ع ر و ف ة يجتمعون فيها ويذبحون فيها و ي ش د و ن أ ش ع ا ر ه م فيها مثل سوق ع ك ا ب و ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ع ر و ف ة س أ ل و ا فقالوا لا يعني هذا المكان ليس فيه وثن وليس فيه عيد من اعياد ا ل ج ا ه ل ي ة ماذا قال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم قال أ و ف ي بندرك يعني اذبح في هذا المكان نحن ن أ خ ذ من هذا ل أ ن ما قاله الرسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م هو تشريع للمسلمين جميعا ليس لذلك الرجل وحده فقط و إ ن م ا للمسلمين جميعا ف أ ي إ ن س ا ن يريد أ ن يذبح ذبيحه لله عز وجل ولكن هذا يريد أ ن يذبح عند ا ل ق ب ة ا ل ف ل ا ن ي ة فيه ق ب ة مزار اناس يزورون هذا المكان وينزلون لصاحبه ويذبحون له ف إ ذ ا كان يريد أ ن يذبح هذه ا ل ذ ب ي ح ة لله عز وجل فلا ي ج و له أ ن يذبحها في ذلك المكان ل أ ن هذا المكان م ع ن ا ه وثن ي أ ت و ن يذبحون فيه لغير الله ويطلبون من صاحبه ما لا يطلب إ ل ا من الله فلا يجوز للمسلم أ ن يذبح ذبيحته لله عز وجل في هذا المكان ل أ ن هذا و س ي ل ة إ ل ى الشرك ليس شركا ولكن و س ي ل ة إ ل ى الشرك م ف هذا م ن ا ه هو ذ ا ه الهدف وهذا هو الغرض ف إ ذ ا كان هذا المكان يعني فيه مزار هو الان ما يسمونه ه و ا يسمونها مقام مقامات مقام أ و ق ب ة لولي من ا ل أ و ل ي ا ء أ ي ولي س م و ه من ا ل أ و ل ي ا ء و ي أ ت و ن يذبحون له و ينذرون له تلك النذور لا يجوز لمسلم أن ه ان ا ل م لله يذبح ع ن ا أراد أن ذ في هذا المكان ا في عادتهم س يأتون يذبحون لله ا عند هذا القبر م ع ن اذا ه ي ب ح ص ح ب اردت ل ق ب إذا أذا ر أ ن تذبح ذ ب ي ح ة لله أ ن تنذر لله نذرا فعليك أ ن توفي بنذرك كما جاء في الحديث قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ف ي بنذرك ل أ ن النذر هو إ ل ز ا م النفس أ و إ ل ز ا م ا ل ن س ا ن نفسه بشيء غير واجب يعني هو كان قبل أ ن يلزم نفسه غير واجب ولكن إ ذ ا أ ل ز م نفسه به صار واجبا وعلي ه أن ي ن و ف ي بذلك النذر من نذر لله من نذر أن يطيع ا لله فليطير هو من نذر أن يعصي ا لله فليعصي ا الله ف ل ي ن ذ ر ف ي م ع ص ي ة الله أ وفي بذلك ف إ ن ه ل ا وفاء ل ي ن ذ ر ف ي م ع ص ي ة الله ولو أ ن إ ن س ا ن ن ذ ر أ ن ي ذ ب ح ا لي و ل فهذه معصية ل ا ي يزولونه بذلك النذر ولا يلزم به ل أ ن ه حرام عليها أ ن يعمل ذلك ولا فيما لا يملك ابن ادم شيء ما تملكه ما تقول أ ن ا أ ن ذ ر أ ن أ ع ط ي الناس ملايين ا ل ر ي ا لا تنتم أ ا عندك شيء يعني ا ل إ ن س ا ن ما ينذر بشيء يملكه أ ن ت تملك شيئا فتنذر لكن إ ذ ا لا تملك شيئا ما تنذر بحقوق الناس انسان يشوف إ ب ل أ م ا م ه يقول أ ن ا أ ن ذ ر بهذه ا ل إ ب ل لله ما, ما اشرك فيها أ ن ت لا تملكها إذن الإنسان إ ذ ا أ ل ز م نفسه بنذر فعليه أ ن يفي به إ ذ ا أ ل ز م نفسه بنذر في م ع ص ي ة لا يجوز له أ ن يفي بذلك النذر إ ذ ا أ ر ا د أ ن يذبح لله فلا يذبح في مكان كان يذبح به لغير الله هذا هو القصد من هذا الباب الذي أ و ر د ه بعد الباب ا ل أ و ل الباب ا ل أ و ل النهي عن الشرك وهو كفر بالله عز وجل من ذبح لغير الله فقد أ ش ر ك لعل الله من ذبح لغير الله أ م ا الباب الثاني فهو يبين أ ن هناك وسائل قد توصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الشرك ف ع ل ي ه أ ن يتجنب ذلك والمسلم دائما لا يضع نفسه في مواقع الشبه حتى يظن الناس به السوء اذكروا أ و نذكر لكم هذا المثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذا المسجد يعتكف في رمضان الاعتكاف في العشر ا ل أ و ا خ ر من شهر رمضان ا ل إ ن س ا ن يبقى في داخل المسجد ما يخرج إ ل ا لحاجته فيبقى في الليل والنهار معتكفا ل ل ع ب ا د ة يتلو كتاب الله يتعبد يصلي لا يخرج من هذا المكان إ ل ا ل ح ا ج ة ض ر و ر ي ة ل ق و ا ء ا ل ح ا ج ة ثم يعود المعتكف هذا يجوز لزوجته ان تزوره في المسجد ت أ ت ي له بشيء مما يحتاجه وربما ت س أ ل ه عن شيء أ و يوصيها بشيء فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عنده صفية زوجته فكان يتحدث معها فدخل اثنان من الناس فشاهدوا ا ل م ر أ ة هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ س ر ع في المسير ف ن ا د ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إ ن ه ا ص ف ي ة يعني انها زوجته ليست ا م ر أ ه ج ل ب ي ه قالوا سبحان الله نحن لا نشك يا رسول الله فقال إ ن الشيطان يجري من ابن آ د م مجرى الدم فهو خشي عليهم أ ن يحدث لهم من الشيطان شيء ويوسوس لهم أ ن هذه ا م ر أ ة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دفع هذه الشبهه عنهم حتى لا يقع و ا في ذلك الوهم أ ن ت إ ذ ا ذبحت عند هذا القبر الذي يذبح عنده لغير الله من شاهدك سيقول انظروا لفلان رجل طيب وفاضل وكذا ولكن ك ذ ا و يذبح لغير الله ف ا ل إ ن س ا ن يدفع ع ن ي ي عن نفسه الشبهه وهذا و س ي ل ة م و ص ل ة إ ل ى الشرك نكتفي بهذا وننتقل لمواضع ا ل ز ي ا ر ة و ا ل أ م ا ك ن التي تزار في ا ل م د ي ن ة ل أ ن بعض الحجاج قد يريد السفر إ ل ى م ك ة و ز ي ا ر ه المشروعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إ ل الا إ ى ث ل ث ة م س الى ج د ا الرحال تشد بلد ل من إ بلد العبادة أجل إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال من ث ل ا ث ة مساجد أ م ا ا ل ر ح ل ة ل أ ي بلد أ خ ر ى من أ ج ل التنزه من أ ج ل التجاره فهذا ليس ممنوعا لكن إ ذ ا أ ر د ت أ ج ر ا وثوابا من الله عز وجل فلا تشد رحلك إ ل ا إ ل ى هذه ا ل ث ل ا ث ا ل مساجد مسجد ا ل ك ع ب ة ل أ ن ا ل ك ع ب ة الصلاه فيها ب م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة يعني ثواب ا ل ص ل ا ة التي تؤديها في ا ل ك ع ب ة أ ج ر ه ا يساوي م ئ ة أ ل ف ص ل ا ة فيما سواها من المساجد وهذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة فيه ب أ ل ف ص ل ا ة يعني الثواب الذي يتحصل عليه ا ل إ ن س ا ن في أ د ا ء ا ل ف ر ي ض ة في هذا المسجد مثلما يتحصل على أ ل ف ص ل ا ة في سواه من المساجد ا ل أ خ ر ى يعني ليس معنى ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا صلى م ع ن ا له أ ل ف ص ل ا ة يترك حتى ي كمل ا ل أ ل ف و إ ن م ا المقصود به الثواب ا ل ص ل ا ة لا بد منها ولكن الثواب هكذا يضاعف وكذلك في المسجد ا ل أ ق ص ى ب خ م س م ا ئ ة ص ل ا ة فكل إ ن س ا ن أ ر ا د أ ن يشد رحله من بلد إ ل ى بلد من أ ج ل الثواب لا يجوز إ ل ا إ ل ى هذه الثلاثه المساجد ما عداها فلا يجوز ل الانسان يجوز يشد رحله إ ل ى الولي الفلاني أ و إ ل ى القبر الفلاني أو إلى اجل ل ب ان ل ل ف ا يتحصل من أن أجل ي الثواب هذا ممنوع ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حدد ذلك لا تشد الرحل إ ل ا إ ل ى ثلاثه مساجد أ ي من أ ر ا د الثواب من الله عز وجل ف ي أ ت ي إ ل ى هذه ا ل ثلاثه المساجد وهذا الذي فهمه ا ل ص ح ا ب ة يعني يجب على المسلم أ ن ينظر في فهم ا ل ص ح ا ب ة كيف فهموا هذه ا ل أ ح ا د ي ث وكيف فسروها وكيف عملوا بها لا ن ع ت ر بما نجده في الكتب تجد في الكتب ا ل ز ي ا ر ة للولي الفلاني وللولي الفلاني لك الاير كذا ولك ا ل ي ر كذا هذا كله لا ق ي م ة له ل أ ن التشريع هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما قاله الخلفاء الراشدون وذلك ل أ ن ه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من ب ع د عضوا عليها ب ا ل ن م ا ج د و إ ي ا ك م م ح د ث ا ت ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار والدين بحمد الله كامل لم نستطع أ ن ن أ ت ي بما شرعه لنا ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم كاملا أ ك ث ر ن ا نقتصر على الفرائض لكن النوافل التي حث عليها ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ومبينها قد لا نستطيع أ ن نقوم بها وهي مشروعه ولكن النفوس تتشوق إ ل ى الشيء الممنوع أ ب و شيء ل ل إ ن س ا ن ما منع إ ذ ا قيل هذا حرام قال و ا ليش حرام طيب في شيء حلال لماذا ما تعمل هذا الحلال المباع وتترك هذا إ ذ ن فهم ا ل ص ح ا ب ة على أ ن ه لا يشد الرحل من بلد إ ل ى بلد للعباده الا إ ل ى هذه ا ل ث ل ا ث ا ل مساجد من أ ي ن لنا الدليل ماذا صنعوا أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه وهو من أ ح ر ص ا ل ص ح ا ب ة على فعل الخير ظن على أ ن جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى ا ن له فضل فسافر ذهب إ ل ى جبل الطور ورجع فقابله صحابي آ خ ر اسمه أ ب و بصير فقال له من أ ي ن ل أ ن ه راه مسافر شاد الرحل وجاء على بعيده راجع من أ ي ن قال من الطور من أ ي ن قال من الطور قال لو علمت ذلك لم تذهب يعني لو علمت بسفرك من أ و ل يوم لم تسافر قالوا قال و ا ماذا ا ق ل ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال لا تشد الرحال إ ل ا إ ل ى ث ل ا ث ة مساجد ثم ذكر له هذا الحديث انظر و ا ا ل آ ن فهم ا ل ص ح ا ب ة أ ب و ه ر ي ر ة ما ب ل غ ه لو بلغوا لم يذهب و ليس هذا أ ن أ ب و ه ر ي ر ة من أ ق ل الناس حديثا بل هو أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة حديثا ولكنه لم يطلع على هذا الحديث بدليل أ ن أ ب ا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يطلع على حديث اطلع عليه عبد الله بن عمر عبد الصغير ل ل ه بن عمر ا اطلع على حديث لم يطلع عليه لا أ ب و بكر ولا عمر ما هو هذا الحديث حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد كثير من الناس عن ا ل إ س ل ا م و ي ع ت ي طلاب العلم حروب الرده في ايام ابي بكر رضي الله عنه الذي حفظ الله به الاسلام فهناك جماعه امتنعوا من اداء الزكاه لان الله عز وجل ذكر في كتابه خذ منهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم فظنوا على ان الصدقه هذه التي هي الزكاه لا تؤدى لرسول ا ل ه صلى الله عليه وسلم لانه الذي ياخذها منهم ويدعو لهم بعد و ف ا ة الرسول ما يحتاج ما يدفع ا ل ص د ق ا ل ذ ي ي ز ك فقال ابو بكر رضي الله عنه إ م ا أ ن ي د ف ع و إ م ا أ ن نقاتلهم ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أ م ر ت أ ن ن ق ا ت ل الناس حتى ي ش ه د و ان أ لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د ر س و ل الله و يقيم ا ل ص ل ا ة ثم في الحديث هذا ف إ ذ ا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أ م و ا ل ه م ليس في هذا الحديث لفظ ا ل ز ك ا ة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف تقاتلهم وهم يصلون ما يجوز هذا يجوز فقال أ ب و بكر من حق ا ل ش ه ا د ة الزكاه ة لأن صلى ل عليه وسلم قل الناس لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله هذا ركن واحد. ويقيم الصلاة هذا ركن الثاني يشهدوا ويقيم وأنه هذا هذا سنوكت واحد أمر محمد ركن ركن أن حتى ذكر هناك بحقها قال إلا و ح س ا ب ه م ع ل ى الله فأبو ب ك ر يقول من حق ان ل الزكاة لابد ش ه ا د ة أ ي ؤ د و ن ه ا وعمر و بن خطاب ي ق لدينا هم ه ي ش ل إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصليون كيف ن ق ا ت ل ه م هم ان ل آ ي خ ت ل ف و ن في هذا ا ل ح د ي ث في ك ل م ة ب ح ق ه ا عبد الله بن عمر ويصليون م ح على رسول الله صلى ا ل ل ل ه ع ي ه و س ل م وهي في ا ل ص ح ي ح الروايتان في صحيح البخاري و م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يشهد و ان أ لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمد رسول الله ويقيم ا ل ص ل ا ة ويؤتي ا ل ز ك ا ة ف إ ذ ا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم واموالهم م ل هذا الحديث اطلع عليه م يطلع م يطلع ل أبو ع عليه عن وعمر شدة الملازمة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أبي بكر وعمر. دخلت أنا وأبو الرسول بكر بكر وعمر وخرجت أنا أبي بكر يقول أبي دخلت يعني ل ش د ة ا ل م ل ا ز م ة دائما معهم ولكن فاتهما هذا الحديث وهذا بين به العلماء يردون به على المتعصبين يعني كلهم كل واحد منهم يقول إذا وجدتم قولي وخالي قول الأربعة عليه وسلم عرض منهم الأئمة واحد إذا القول الله الله فاضربوا الحائط إمام كلهم كل رسول صلى وسلم كل يقول القول وجدتم به هذا ا ل إ م ا م مالك و ا ل إ م ا م احمد و ا ل إ م ا م ابو ح ن ي ف ة و ا ل إ م ا م احمد كل و ا ح د و ا ل إ م ا م الشافعي كل واحد منهم يقول إ ذ ا وجدتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المتعصبون المتاخرون ع ص ب و ن يقولون لا يمكن أ ن يخفى على هذا ا ل إ م ا م حديث ما قاله لا بد أ ن ناخذ به وهذا صحابي بل أ ب و بكر المشيد بالجنة لله و عمر ا ل م ش ي د له بالجنه ة الملازمان ا إلى رسول ل ل صلى الله عليه وسلم خفي عليه م هذا الحديث و اطلع عليه ذاك الصغير من الصحابه ة رضوان ا ل ل عليه ع ي ج م اذن إ أ ب و هريره وهو أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة حديثا خفي عليه ذاك الحديث و اطلع عليه ابو بصير و ا ل ص ح ا ب ة دائما منهجهم أ ن ه م إ ذ ا وجدوا قول رسول صلى الله عليه و سلم لا يتجاوزونه إ ذ ا نحن نقول ا ل ز ي ا ر ة التي نريد منها ا ل أ ج ر والثواب أ ن تكون لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ل ل ك ع ب ة وللمسجد ا ل أ ق ص ى الذي أ خ ذ ه اليهود على المسلمين و أ خ ذ ه بتجسير المسلمين إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما بانفسهم ويقول إ ن ت ن ص ر ا ل ل ه ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م إ ذ ا أ ن ت يا أ خ ي نيتك وشد رحلك للحج ثم نويت أ ن تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم بعد ذلك تسلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ذ ن أ ن ت إ ذ ا وصلت ا ل م د ي ن ة و دخلت هذا المسجد و لا تدخل إ ل ا على ط ه ا ر ة على وضوء حينما تدخل المسجد إ ن وجدت ا ل إ م ا م يصلي أ ي الناس يصلون فتصلي معهم ا ل ف ر ي ض ة دخلت في وقت غير وقت ص ل ا ة ف أ ن ت تصلي ت ح ي ة المسجد ثم بعد ذلك تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المعروف الذي تعرفه أ ن ت تسلم به لا تتكلم ب أ ش ي ا ء أ خ ر ى فتقول السلام عليك يا رسول الله و ر ح م ة الله وبركاته إ ن أ ر د ت أ ن تضيف شيئا وتقول ش ه د نشهد أ ن ك بلغت ا ل ر س ا ل ة أ د ي ت ا ل أ م ا ن ة و نصحت ا ل أ م ة فهذه شهاده ة حق أقول ذ ه شهادة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ا ل ر س ا ل ة و لم يترك شيئا و نصح ا ل أ م ة صلى ا ل ل ه عليه و س ل م و قدم كل ما تحتاجه هذه ا ل أ م ة في دينها و دنياها أ ن ز ل الله عليه هذا الكتاب الذي لم يفرط الله ف ي ه من شيء كما قال تبارك و تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم ا ل س ن ة وهي وحي ل أ ن الله يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إ ن ه أ ل ا وحي يوحى ويقول الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إ ذ ن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي وهي م ف س ر ة و م و ض ح ة و م ب ي ن ة ل ل ق ر آ ن وهذه ا ل ط ا ئ ف ة التي يسمون انفسهم ا ل ق ر آ ن ي و ن ويقولون نكتفي ب ا ل ق ر آ ن ولا ح ا ج ة ل ل س ن ة هؤلاء من أ ض ل الناس ل أ ن ا ل ق ر آ ن لم ي أ ت فيه التفصيل لكل ما طلب من المسلم ا ل ق ر آ ن قالوا اقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة ما قال ص ل ا ة الظهر أ ر ب ع ولا العصر أ ر ب ع ولا المغرب ثلاث ولا العشاء اربع ولا الفجر ركعتين ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن كله من أ و ل ه ل آ خ ر ه ما تجد هذه الصلوات بهذه ا ل أ ع د ا د ولكن في ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الفرائض كلها تنزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا ف ر ي ض ة ا ل ص ل ا ة فالله عز وجل استدعاه وعرج به ل ل س م ا و ا ت العلى وفرضت عليه هذه ا ل ص ل ا ة خمسين ص ل ا ة سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد ا ل ح ر ا م إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى الذي باركنا حوله ليريه من آ ي ا ت ن ا ا ل إ س ر ى كان من م ك ة إ ل ى بيت المقدس و المعراج من بيت المقدس إ ل ى السماوات العلى و ع ر ي به إ ل ى السماوات فلما وصل السماء الدنيا استفتح جبريل استفتح بمعنى أ ن السماء لها أ ب و ا ب م ح ر و س ة فحينما طرق الباب قال ا ل م ل ا ئ ك ة من قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد قالوا و ق د بعث إ ل ي ه قال نعم فقالوا مرحبا به يعني عندهم خبر على أ ن محمد سيبعث ولكن لا يدرون متى ل أ ن هذا العلم عند الله لا يعلمه إ ل ا هو فلما قال لهم محمدا رحبوا به فتحت له السماء الدنيا ثم السماء ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة إ ل ى السماء ا ل س ا ب ع ة ثم إ ل ى حيث شاء الله ثم فرضت عليه الصلوات خمسين ص ل ا ة فلما نزل وجد موسى ل أ ن ه في غراجه وجد في السماوات كل س م ا فيها نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء أ و ل ه م آ د م ف س أ ل ه م موسى ماذا فرض عليك ربك فقال فرض علي خمسين ص ل ا ة فموسى عليه السلام أ ش ف ق على هذه ا ل أ م ة ل أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء بعضهم مع بعض لا فرق بينهم ما في خلاف بين ا ل أ ن ب ي ا ء دينهم واحد و إ ن م ا الخلاف في الشرائع فقال إ ن أ م ت ك لا تطيق ذلك ارجع ف ا س أ ل ربك التخفيف ف إ ن ي قد خبرت بني إ س ر ا ئ ي ل وهم أ ق و ى أ ج س ا م ا فرض عليهم فلم يستطيعوا فالتفت إ ل ى جبريل ا س ت ش ي ر ه فقال نعم أشار بأن إليه نعم فعرج به م ر ة أ خ ر ى ف س أ ل التخفيف فحطت عنه خمسا وفي ر و ا ي ة عشرا و لا زال يتردد بين ربه وبين موسى كلما جاء إ ل ى موسى و س أ ل ه طلب منه ان يعود و ي س أ ل التخفيف انظروا ل ر ح م ة هذا النبي بهذه ا ل أ م ة حتى صارت خمس صلوات طلب منه أ ي ض ا أ ن يعود وهذا الواقع ا ل آ ن خمس صلوات ولا تؤدى إ ل ا ما شاء الله فطلب منه أ ن يعود فقال إ ن ي قد استحييت من ربي يعني استحي من التردد يروح و يرجع يروح و يرجع كلما جاء إ ل ي ه حط عنه شيئا وهكذا فقال إ ن ي قد استحييت من ربي بل ارضى و أ س ل م ف ن ا د مناد خففت عن عبادي أ م ر ت فريضتي وخففت عن عبادي هي في العمل خمس وفي ا ل أ ج ر خمسين في العمل خمس كما نصلي ا ل آ ن خمس صلوات و أ ج ر ه ا خمسين ص ل ا ة لكن لمن يكون لمن ينقرها نقر الغراب لا لمن يؤديها كما أ د ى ر س و ل الله صلى الله عليه و سلم فلما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم في اليوم الثاني نزل عليه جبريل فصلى به ص ل ا ة الصبح مثل ما نصلي في أ و ل الوقت ثم صلى به الظهر ثم صلى به العصر ثم صلى به المغرب ثم صلى به العشاء يعني جبريل هو ا ل إ م ا م و ر س و ل يقتدي به في اليوم الثاني نزل م ر ة أ خ ر ى و صلى بهذه الصلوات في آ خ ر الوقت أ و ل ا في أ و ل الوقت و ا ل ث ا ن ي ة في آ خ ر الوقت و قال الصلاه ة بين ذ ي الوقتين ن الصلاة بين هذين الوقتين هذه الصلوات بلغها رسول الله صلى الله عليه و سلم ل أ ص ح ا ب ه ونقلوها عنه كما نصلي ا ل آ ن وقال الرسول عليه صلوا كما رايتموني أ ص ل ي نقلت صلواته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بجميع ع ر ك ا ت ه ا إ ذ ن الذين يقولون نكتفي ب ا ل ق ر آ ن هؤلاء ظ ا ل و ن مضلون يريدون ان ي ض ل الناس وقد بين الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن هذه ا ل ط ا ئ ف ة ستظهر في آ خ ر الزمان وستقول مثل هذا القول وقد ظهرت فيجب على المسلم أ ن يعلم على أ ن ا ل س ن ة و ا ل ق ر آ ن لا فرق بينهما في ا ل أ ح ك ا م ما عدا التعبد وهو ا ل ص ل ا ة فنتعبد ب ا ل ق ر آ ن نصلي ب ا ل ق ر آ ن ولا نصلي ب ا ل س ن ة والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م أ ن ز ل ن ا اليك الذكر هو ا ل س ن ة لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م هو ا ل ق ر آ ن ف ا ل ق ر آ ن كما سمعنا الله يقول فيه أ ق ي م ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة فلم يبين عدد الصلوات ولم يبين يعني انصب ه ا ل ز ك و ا ت وانما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن هذه الصلوات التي بينت يجب علينا أ ن نؤديها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن نؤديها ج م ا ع ة ل أ ن المساجد ما بنيت ل ل ز ي ن ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر أ و ل عمل ب د أ به بناء المسجد أ و ل عمل ب د أ به بناء المسجد ولهذا يجب على المسلمين جميعا إ ذ ا عملوا مخططات لمبانيهم أ ن يجعلوا مكان للمسجد و أ ن ي ب د أ و ا بالمسجد حتى ي ت م ع و ن فيه ويصلون فيه و ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة و ا ج ب ة وليس فيها عذر ل أ ح د إ ل ا الذي لا يستطيع للمرض وما يشبهه من ا ل أ ع ذ ا ر أ م ا غير ذلك فلم ي أ د ر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ل ل أ ع م ى أعمى جاء إ ل ى ر س و ل عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله بيني وبين المسجد حفر وليس لي قائد يقودني الى المسجد وهذا عذر أ ع م ى وليس له قائد يقود ه ف أ ج ن ل ه في ا ل أ و ل لما ولد عه قال هل ت س م ع ا ل ن د ا ء هل تسمع ي على ا ل ص ل ا ة قال نعم فقال أ ج ب لا أ ج د لك عذرا كذا يجب علينا أ ن نؤدي هذه ا ل ص ل ا ة ج م ا ع ة بهذه المساجد وكثير من الناس ت ه ا و ن بهذه ا ل ص ل ا ة ولهذا ينبغي ل ل ح ج ا ج خ ا ص ة و للمسلمين جميعا حاج وغير حاج أ ن يحافظ على هذه ا ل ص ل ا ة ج م ا ع ة لكن أ ق و ل إ ذ ا كان الحاج كان مقصرا قبل الحج وهو جاء تائبا راجعا إ ل ى الله عز وجل فمن ع ل ا م ة قبول حجه الذي سيكون مبرورا إ ن شاء الله أ ن ه حينما يرجع يغير من وضعه ا ل أ و ل إ ذ ا كنت تتساهل في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا كنت تتشاتم وتتخاصم مع الناس إ ذ ا كنت لا تحسن إ ل ى الناس ف إ ذ ا رجعت وغيرت من هذا الوضع و أ ص ب ح ت محافظ على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في أ و ق ا ت ه ا في المساجد و أ ص ب ح ت أ س ا ل ي ب ك مع جيرانك و إ خ و ا ن ك و أ ه ل ك ط ي ب ة فاعلم أ ن هذه بشرى أ م ا إ ذ ا رجع ا ل إ ن س ا ن وعاد لما كان فيخشى و س ف عليه ويخشى عليه إ ذ ن هذه ا ل ص ل ا ة لابد أ ن نؤديها إ ذ ا أ ن ت إ ذ ا جئت لهذا المسجد تصلي فيه ما تيسر لك بعد أ ن تصلي تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام المشروع الذي سمعنا السلام عليك يا رسول الله و ر ح م ة الله وبركاته نشهد أنك رسالة وأديت الأمانة ونصحت عنه عنه لأن الله الله هذه الله الله عليه وأديت يتقدم يتقدم الأمة أبي بكر بلاغت الرسالة قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه. ثم يتقدم قليلا ويسلم على الثلاثة الحجر رسول صلى وسلم جميعا رضي عمر رضي الله عنه. لأن جميعا في ثم ثم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم معه في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ونسال الله عز وجل ان يحشرنا معهم وعلى المسلم أ ن يكثر من ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ر س و ل يقول من صلى علي م ر ة و ا ح د ة صلى الله عليه بها ع ش ر ة إ ذ ن كلما أ ك ف ر ت من ا ل ص ل ا ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصلت على هذا ا ل أ ج ر العظيم من صلى علي م ر ة و ا ح د ة صلى الله عليه بها عشرة و ا الله ل ل يقول ه و إن م ل يصلون على ل ا ا ئ ك ت ه ن ب ي يا ي أ ه الرسول ا ذ ي عليه تسليما ن آمنوا وسلموا ومحبة صلوا صلى الله عليه و سلم هي في متابعته محبته أ ن تتابعه فكل ما أ م ر ك به تعمل به و كل ما نهاك عنه تنتهي عنه هذه ا ل م ح ب ة ا ل ص ا د ق ة و ل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إ ذ ن ا ل م ح ب ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ص ا د ق ة هي م ت ا ب ع ة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما أ م ر به والانتهاء عن جميع ما نهاك عنه فالله ناك عن الكذب ناك عن ا ل غ ي ب ة ناك عن ا ل ن م ي م ة وكذلك ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناك عن هذه ا ل أ ع م ا ل ا ل س ي ئ ة جميعا فعليك أ ن تمتثل ما أ م ر ك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ناك ه عن الشرك والله عز وجل نهاك أ و ل ا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا نهاك عن هذه ا ل أ م و ر فعليك أ ن تنتهي عنها إ ذ ا كنت تحب ر س و ل عليه الصلاه والسلام ا ل م ح ب ة ا ل ص ا د ق ة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث في الصحيحين رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال في حديث أ ن س لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إليه وولده نفسه من و و اليه د ه والناس أ ج م ع ن انظر ذ ا الحديث لا ي ؤ من أحدكم أ حتى ك و نفسه أحب إليه من ن وولده ووالده والناس أ ج م ع ي ن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا الي شيء نفسي الله رسول كل إلا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من ف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ يعني هذا غير ممكن ولا يمكن يكون إ ي م ا ن ك كامل و أ ن ت بهذه ا ل ص و ر ة قال عمر رضي الله عنه والله ل أ ن ت ا ل آ ن أ ح ب إ ل ي من نفسي قال ا ل آ ن يا عمر ا ل آ ن كمل إ ي م ا ن ك إ ذ ن هذه محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ننظر ماذا عمل أ ب و بكر وعمر ب و بكر وغيره من ا ل ص ح ا ب ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذي عملوه تطبيقا لهذه ا ل م ح ب ة هو م ت ا ب ع ة ر س و ل صلى الله عليه و سلم و قدموا انفسهم عن نفسه كان أ ب و طلحه في غ ز و ة ي ح د يقدم نفسه للسهام تاتي فيه حتى لا تصيب رسول صلى الله عليه و سلم يقدمون انفسهم على نفس رسول صلى الله عليه و سلم هداء له إ ذ ن هذه ا ل م ح ب ة ا ل ص ا د ق ة ا ل م ت ا ب ع ة لرسول صلى الله عليه و سلم فلا نتبع ما يقول كثير من الناس نحن نحب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعمل له مولد ونذبح ولا تنشد القصائد وهذه القصائد بعضها أ و بعض أ ب ي ا ت يصل إ ل ى الشرك كما يقول فيها صاحبها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني يقول أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عنده علم علمه أ ك ث ر من علم الله عز وجل ل أ ن ما في اللوح والقلم هو من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من من معناه ت ب ع ي ض ي ة ومن علومك علم اللوح و ا ل ق ل م فهذا غلو و إ ط ر ا ء ويقول يعني يوم ا ل ق ي ا م ة يقول من لمن الوذ به يلوذ بالله عز وجل ويتوجه ل ل ه عز وجل فهذا ا ل إ ط ر ا ء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اياكم والغلو ثم أ خ ب ر على أ ن النصارى واليهود غلوا في أ ن ب ي ا ئ ه م ولذلك قال لان الله ا ل ي ه و د والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد الا لا تتخذوا قبري مسجدا هذا الحديث الصحيحين وهنا أ ر ي د أ ن أ ن ب ه ك م على شيء يحتج به الناس الذين لا يعلمون يقولنا قبر ل ر س و ل عليه الصلاه و السلام في المسجد إ ذ ن يجوز أ ن ن د ف ن في المساجد وهذا ينبغي أ ن نتنبه له واسمع ا ل آ ن الجواب قبر ل ر س و ل الله صلى الله عليه و سلم ليس في المسجد بل هو في بيته في حجرته بل في ح ج ر ة عائشه رضي الله عنها ل أ ن المسجد لم يكن بهذه ا ل ت و س ع ة هذه الحجر كلها خارج المسجد وحينما توفي ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم اختلف ا ل ص ح ا ب ة أ ي ن ندفن الرسول صلى الله عليه وسلم هل نعود به إ ل ى م ك ة حيث هاجر أ و نذهب به إ ل ى بيت ا ل م غ د س حيث ا ل أ ن ب ي ا ء اختلفوا أ ي ن ندفن الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء ابو بكر رضي الله عنه وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء يدفنون حيث يموتون أ ن ح لان ل ل ل إ ش ك ا أ ا ل ص ح ا ب ة لا يخالفون قول الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا صنع ا ل ص ح ا ب ة جروا شحبوا السرير أ ب ع د و ا عن المكان وحفروا له تحت السرير حيث يموتون كما وسلم قال الله رسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته حيث مات بعد ذلك توفي أ ب و بكر رضي الله عنه فدفن بجوار صاحبه وبقي مكان يكفي لواحد كانت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها تريد أ ن تكون هي فيه في هذا في ه المكان تدفن فيه اذا ماتت لكن أ ب و لولى المجوسي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ب و لؤلؤ المجوس ا ل م ج و س و أ ش ب ا ه ه م يخططون ل ل إ س ل ا م من ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م أ و ل ا كان عبد الله بن نسب اليهودي الماكر ثم بعد ذلك أبو المجوس لؤلاء نفذ هذا العمل في عمر رضي الله عنه حينما كان هذا الرجل بيده ص ن ع ة وكان يؤدي بعض المبالغ لسيده ل أ ن ه كان مملوكا فهو جاء و اشتكى على عمر ب خ ط ا ب رضي الله عنه أ ن عن سيده ا ل م غ ي ر ة يطلب منه مبلغا زائدا ف س أ ل عن صنعته ف أ خ ب ر على أ ن ه بيده ص ن ع ة ع ظ ي م ة ك ث ي ر ة يدخل ع ن ي ي مبلغ كثير من المال فكانه قال له أي عمر بخطاب ا ق لعل لهذا الرجل قال ي ن ي ع ل المبلغ الذي يطلب منك كافي ل أ ن ه م أ خ ب ر و ن ي أ ن ك تصنع حتى ا ل ر ح ة الذي يمشي يعني يشتغل على الهواء فالرجل قال ك لاصنعن لا م ة ق ل ل أ لك رحا يتحدث به في المشرق والمغرب فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد توعدني يعني فهم هذه ا ل ك ل م ة أ ن ه ا توعد لقد توعدني مع أ ن ي أ ر د ت به خيرا استمر وجلس يخطط له وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي ينبه ل ل ص ل ا ة هو الذي يصلي بالناس فترصد له وعمل له سكين مسموم حدده من الجانبين و س ج ا ه بالسم ثم اختفى في المسجد ودخل مع المصلين وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء ينبه الناس ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة ثم جاء وتقدم ولما قال الناس اشتوا ل ل ص ل ا ة ورفع صوته بالتكبير كبر الخبيث هذا انقبض عليه بالسكين فطعنه طعنات منها ط ع ن في ب ق ن ي فقال اكل ن ي الكلب فسكت الصوت الناس اللي يصلون في ا ل ص و ة الاخرى ما ي د ر ن ماذا حدث لكن عمرو خطاب كان صوته جهوري لم يسمعه الصوت حدث ما حدث فقتل حوالي اثني عشر بسكينه وهو شارد خلاص ماشي فجاء واحد رمى عليه برنس و ق ط ا ه فنحر نفسه فطر رضي الله عنه قتل بهذه ا ل ص ف ة ثم ربطوا له على ا ل ط ع ن ة و ج ا ء و ا جربوه وعطوه اللبن فلما شرب اللبن صار يطلع من نفس ا ل ط ع ن ة فعرف أنه ميت, وكذلك عرف انه ميت الشهد معنا الذي نريد أ ن نتحدث عنه أ ن ه أ ر س ل عبد الله بن عمر ابنه قال اذهب إ ل ى أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة وقل لها عمر يبلغك السلام ولا تقول أ م ي ر المؤمنين ف إ ن ي لست الآن ب أ م ي ر واطلب منها إ ذ ان رضيت تاذن لي أ ن أ د ه ن مع ص ا ح ب ي ف إ ن أ د ن ت فنعم و إ ن لم ت أ ذ ن ف ا د ف ن و ن ي مع المسلمين في البقيع ذهب عبد الله بن عمر وبلغ السلام وجاء وهي تبكي على هذا الحادث ا ل أ ل ي م ثم أ خ ب ر ه ا بطلب عمر فقالت نعم م و ا فقال ة ف ق له أ ي ض ا إ ذ ا ا خ ذ ت م و ن على النعش ووصلتم إ ل ى الباب إ ل ى المكان هذا فاستاذنوا منها م ر ة أ خ ر ى ل أ ن ه ا ربما أ ذ ن ت و أ ن ا على قيد ا ل ح ي ا ة حياء مني لكن إ ذ ا مت الامر يختلف فلما جاءوا أ ي ض ا وقفوا على الباب واستاذنوا منها ف أ ذ ن ت فدفن مع صاحبي إ ذ ن الحجره هذه كانت خارج المسجد فلما كثر الناس و احتاجوا إ ل ى ا ل ز ي ا د ة في أ ي ا م إمارة عبد عمر ب د العزيز ع بن عبد العزيز في أيام عبد الملك فتشاوروا في ا ل ز ي ا د ة فنزعوا ا ل م ل ك ي ة من البيوت ا ل م ج ا و ر ة و ماذا يصنعون عملوا في هذا المكان بناء بهذه ا ل ص و ر ة يعني هذه ا ل ح ج ر ة عملوا ا بناء هكذا يعني ي ب د أ م س ن م من عند المسجد من عند وراء القبر و يستمر حتى هنا بحيث أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا استقبل القبر لا يستقبله يعني هنا ي أ ت ي المكان مسنم أظن تعرفون اصحاب ا ل أ م و ر ا ل ه ن د س ي ة يعرفون هذا يعني بناء هندسي أ ن ه ب د أ بهذا الشكل وانتهى بهذا الشكل بحيث أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان هنا بعيدا ما يستقبل القبر ل أ ن القبر منتد طويل هكذا لكنه ما يستقبل الا سنام هذا هذا الذي اتفق عليه ا ل ص ح ا ب ة الموجودين في ذ ل ك التاريخ بل التابعون ما في أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة ت التابعون واستمر ا ل أ م ر على هذا والعلماء كلهم وافقوا على هذا وتبين على أ ن هذا هو يعني ليس أدخي أي أو سلبنية ليس القبر في المسجد و إ ن م ا ضم هذه ا ل أ م ا ك ن من أ ج ل ا ل ح ا ج ة ل ل ص ل ا ة فيها وعملوا هذه الاحتياطات تسمع الناس المساجد الرسول من الآخرين الذين يدفنون يقولون أن دفن في المسجد. ولهذا قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كما ف ي صحيح البخاري لولا ا ن خشي أ ن يعبد ل أ ب ر ز قبره و ض ع في هذا المكان حتى لا يتخذه الناس ويعبدونهم من دون الله ل أ ن ه مات وهو يقول ل ا أ ن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد أ الا لا تتخذوا قبري مسجدا والمسجد هو الذي م ه ي أ ل ل ع ب ا د ة إ ذ ا قبر ر س و ل عليه الصلاه والسلام كان في بيته وليس في ه داخل المسجد وليس هناك حجه لمن احتج بذلك ولهذا المساجد أ و القبور التي تبنى المساجد التي تبنى على القبور أ و القبور التي وضع في المساجد هنا الناس العلماء بينوا كيف يكون في هذا القبر إ ن كان القبر هو موجود أ و ل ا وجاوبا المسجد عليه فهذا المسجد ينقب ويبنى م س ج د آ خ ر ل أ ن ه معتدي على ما كان قبله أ م ا إ ذ ا ج ا ء و ا ب إ ن س ا ن ودفنوه في داخل المسجد فهذا القبر هو الذي ينبش ويدفن في مكان آ خ ر ف ه م ن ا هذا يعني لا بد من هذا إ ن كان القبر موجودا وجاءوا جماعه و بنوا عليه مسجدا فهذا المسجد هو الذي يهدم ل أ ن ه معتدي جاء على من كان قبله موجودا فيهدم ويبنى مسجد آ خ ر و إ ن كان القبر يعني أ د خ ل في المسجد وهو موجود فالقبر هذا ينبش ويدفن في مكان آ خ ر ولا ضرر عليه ل أ ن ه إ ذ ا بقي في المسجد هذا يكون وثن من ا ل أ و ث ا ن التي لا يجوز للمسلم أ ن يصلي إ ل ى القبر ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا تصلي للقبور ولا إ ل ي ه ا لا تصلي للقبور هذا ما يجوز مطلقا وهذا الشرك ولا إ ل ي ه ا ل أ ن هذا أ ي ض ا فيه ش ب ه ة فينبغي أ ن يجتنبه ف ا ل إ ن س ا ن ما ي أ ت ي يستقبل القبور ويصلي إ ل ي ه ا وان كان يصلي لله عز وجل نرجع ل ل ز ي ا ر ة ا ل ز ي ا ر ة كما عرفنا نصلي في المسجد ما تيسر ونكثر من ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سلمنا على الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل م ر ة فلا ح ا ج ة للتكرار كل يوم تذهب كل يوم تذهب لماذا ل أ ن الرسول ا ل ل ه عن ذلك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي ف إ ن صلاتكم تبلغني حيث كنتم في أ ي مكان كنت وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاتك تبلغه ل أ ن هناك ملائكه مكلفون بهذا العمل يسمعون منك السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا التردد فهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ن ت حاجتك ا ل ص ل ا ة والسلام علي صلي علي حيث كنت و س ل ا م ك س ي ب ل غ أ م ا أ ن السلام إ ذ ا لم يكن يبلغ رسول ع ل ي ه صلى الله عليه وسلم من الشخصي الا إ ذ ا وقف عليه فهذا فيه حرج ومشقى على المسلمين وهذا الدين ي س ر المسلمون ا ل آ ن أ ك ث ر من مليار هل يستطيعون كلهم ي أ ت و ا إ ل ى ا ل م د ي ن ة حتى يسلمون على الرسول لا إ ذ ن المسلم يصلي وهو في مكانه وهذا ما كان يفعله ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليه ا ل ص ح ا ب ة كانوا يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المسجد ولم يعرف عن صحابي أ ن ه وقف على ق ب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا عبد الله بن عمر في حالتين الحاله ا ل أ و ل ى إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسافر ل ع م ر ة أ و لحج أ و ل أ ي غرض آ خ ر إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسافر من ا ل م د ي ن ة جاء وصلى في المسجد مات ي س ر له ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أ ب ي بكر وعلى أ ب ي ه ثم سافر إ ذ ا رجع من سفره عمل مثل ذلك يدخل المسجد فيصلي مات ي س ر له ثم ي أ ت ي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على أ ب ي بكر ثم على أ ب ي ه ذ ا الذي يعمله عبد الله بن عمر فقط في هذين الحالتين ما ع د ا وهو موجود في ا ل م د ي ن ة لا يتردد على ا ل غ ب ر إ ذ ن أ ي ه ا المسلم عليك أ ن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ل أ ن سنتهم س ن ة فهذه ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة في هذا المسجد ا ل ص ل ا ة ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على صاحبيه وينبغي للمسلم أ ن يحرص في هذه ا ل ف ت ر ة التي هو متفرغ فيها ل ل ع ب ا د ة و أ ن ه لم ي أ ت ي من بلاده ويترك أ ه ل ه وماله واولاده إ ل ا من أ ج ل هذه ا ل ع ب ا د ة وقد شد رحله لذلك أ ن يكثر من اعمال الطاعات ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و ا ل ص ل ا ة وذكر الله عز وجل ل أ ن هذه من ا ل أ م و ر التي يجمعها ل إ ن س ا ن رصيد في سجل حسناته الرصيد كل واحد ا ل آ ن يجمع في هذه الدنيا مال ي ع ل ه رصيد افتح له يعني حساب في البنك كلما حصل مبلغ زاد وضعه في هذا المكان إ ذ ا أ ن ت لما ت أ ت ي هنا كل عملك هذا زائد يعني أ ن ت ا ل آ ن تؤدي الفرائض التي تؤدي في بلدك ل ك ن تؤدي أ ع م ا ل أ خ ر ى إ ذ ا فعليك في هذه ا ل ف ت ر ة أ ن تجمع قدر ما تستطيع حتى تدخله في هذا السجل ل أ ن يوم ا ل ق ي ا م ة ينشر لكل واحد منا سجل لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا أ ح ص ا ه ا وقالوا يا والتنا ما هذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة إ ل ا أ ح ص ا ه ا إ ذ ن الاعمال كلها تسجل لنا والله نبهنا في كتابه بقوله فمن يعمل مثقال ذ ر ة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذ ر ة شرا يره ف إ ذ ا كان أ ك ث ر من مثقال ذ ر ة من صدقات وصلاه وصوم وحج و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن فهذه أ ش ي ا ء ع ظ ي م ة تسجل لك في هذا السجن ل أ ن يوم ا ل ق ي ا م ة لا بد من م ق ا ص ة بين العباد نحن نقول أ ن من أ ع ظ م التوبه النصوح أ ن ه ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن حاج ل أ ن ه حينما ي أ ت ي حاج معناه كانه يريد أ ن يتفرغ من هموم الدنيا جميعا ومن أ ع م ا ل ه ا و ي أ ت ي إ ل ى الله عز وجل وهذه أ ع ظ م س ف ر ة و أ ع ظ م ر ح ل ة في حياه ة المسلم ذ ه المسلم ر ح ل ة ن أعظم م الرحلات حياة ا ل في ل أ ن ك شددت ر ح ل ك من بلادك إ ل ى بيت الله عز و جل ل أ د ا ء هذه ا ل ف ر ي ض ة الركن الخامس من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م فعليك أ ن تعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة و ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة بحمد الله م ع ر و ف ة لكم صلاه و صيام صدقه وذكر وتهليل وتسبيح وتكبير وتحميد هذه كلها من أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة تكثرها ل أ ن يوم ا ل ق ي ا م ة الناس يظلم بعضهم بعض في هذه الدنيا إ م ا بالسب و إ م ا بالشفم واما بالشف وما بالقتل واما باخذ المال ويوم ا ل ق ي ا م ة تكون ا ل م ق ا ف ة بين الناس بالحسنات والسيئات ما في احد معه لا درهم ولا دينار ا ل إ ن س ا ن يخرج من هذه الدنيا التي جمع كلها بثوب له الكفن بديهه ا ل أ م و ا ل يتركها كلها لغيره الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ض ر ب أ م ث ل ة م ح س و س ة للناس حتى يدركونها بعقولهم فقال لهم يوما ل أ ص ح ا ب ه ا تدرون من المفلس من المفلس تعرفون المفلس من هو أ ن ت م تعرفون المفلس الفقير الذي ما عنده شيء فقالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار يعني ما عنده لا أ ر ص د ه بنوك ولا عنده عقارات ولا عنده شيء هذا هو المفلس فقال رسول الله ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ليس هذا المفلس يعني المفلس الحقيقي ما هو هذا المفلس الذي ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة بحسنات مثل الجبال هذه الحسنات التي نجمعها ا ل آ ن من صدقات وصوم وحج و ع م ر ة وغيرها ي أ ت ي بحسنات مثل الجبال ك ث ي ر ة جدا لكن ي أ ت ي وقد ضرب هذا وشتم هذا و أ خ ذ مال هذا وظلم هذا ويوم ا ل ق ي ا م ة ما في أ ح د يسمح ل أ ح د يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم ا ذ ي ش أ ن يغنيه ا ل أ ب يفر من ابنه والابن يفر من والده ومن أ م ه و ا ل أ م تفر يعني هذه ا ل أ م التي تقدم نفسها ا ل آ ن لطفلها يوم ا ل ق ي ا م ة تفر وابنها الذي يحن عليها ويقدم لها ما تريد يفر منها يوم يفر المرء من أ خ ي ه ب د أ ب ا ل أ خ ر ه ذو بعث قليل يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته ا ل ز و ج ة وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ ش أ ن ن غ ن ي ه كل واحد يقول نفسي نفسي ما في أ ح د يبحث أ ن يدفع عن أ ح د كيف تكون ا ل م ق ا ص ة بين الناس الله عز وجل لا يظلم احد ل أ ح د وبشروط ا ل ت و ب ة وكما قلنا الحج ت و ب ة إ ل ى الله عز وجل من شروط ا ل ت و ب ة ا ل ا ق ل ا ع عن ا ل م ع ص ي ة التي كان يرتكبها ثم الندم على ذلك العمل الذي كان يعمله ثم العزم على الا يعود إ ل ي ه ثم إ ذ ا كانت هناك حقوق ل ل آ د م ي ي ن ظلمتهم أ خ ذ ت مال أ ح د ا ق ت ص ب ت ه س ر ق ت ه أخذته بأي وسيلة من الوسائل من فمن ع تعيد ل له الحق ي ك أن هذا ف عمل ذلك فتوبته نصوح ص ا د ق ة وسليم من جميع الذنوب إن كنت أخذت م ان ل لأصحابه رجعه إ كنت اعتديت عليهم ب أ ي نوع من الاعتداء خذ منهم ا ل س م ا ع ولهذا قال عليه الرسول عليه لوم الصلاه والسلام أن الذي لا ما فيه والسلام ت أخذ ن ه ا و إ ن لم تكن له حسنات اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه اذن هذه الحسنات امثال الجبال ياتي هذا الرجل الذي قد لم يترك احد إ ل ا ظلمه هذا المظلوم ياتي يطالب بحقه والله عز وجل ليس بظلام للعبيد لا يظلم احد لاحد فيؤخذ لهذا من حسناته يستوفي ويمشي ويؤخذ لهذا من حسناته فياخذ يمشي لهذا من حسناته حتى ت ن ف د تلك الحسنات و أ ه ل الديون ما زالوا يطالبون ل أ ن الرجل كان في هذه الدنيا يعني معتدي كثيرا بلسانه وبيده وبجميع ما يستطيع ط ي بقيت ب عليه ديون والناس ما حد يسامحه. الإنسان ما يسمح ولا والده ولا أمه ولا أبيه ولا ما يسامحه الإنسان ما ماذا يصنع؟ من سيئاتهم هم عليهم سيئات عليهم يصنع من يسمح أمه هم حد أبيه أخيه تؤخذ تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار يعني هذا ا ل إ ن س ا ن الذي عمل هذه ا ل أ ع م ا ل ا ل ك ث ي ر ة هذا مصيره يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا ظلم الناس واعتدى أ أ خ ذ م و ل ه م و ا عليهم فلا بد أ ن تؤخذ هذه الحسنات التي اكتسبها في هذه الدنيا ويعطي ا ل آ خ ر ي ن كما في الدنيا ا ل آ ن إ ن س ا ن أ ر ا د ت ج ا ر ة فذهب و أ خ ذ من هذا مليون ومن هذا مليون ف ت ح له ت ج ا ر ة و أ ص ب ح ت نفقاته غير نفقاته ا ل أ و ل ى ل أ ن ا ل أ و ل كان فقير حاله معروف أ ه ل يقبل منه القليل لكن أ ص ب ح صاحب ملايين عنده هذه ا ل أ ع م ا ل ا ل ك ث ي ر ة فالنفقات كثرت و ا ل أ ع م ا ل كثرت ثم ي أ ت ي الموعد الذي هو لسداد هذه الديون فحينما يسدد هذه الديون ي أ خ ذ و ن ما عنده جميعا و تبقى عليه ديون ماذا يصنعون فيه و كان اسمه تاجر قبل ف ت ر ة بعد هذا ي أ ت ي للحاكم كل ما يعلم ع م ل الحاكم ان يدخله في السجن ل أ ن ه ص ب ح م ف ل س ما عنده مال أ خ ذ حقوق الناس فيدخل في السجن لكن هذه الدنيا سهله ة السجن الدنيا أولا ذ ا الناس لا لأصحابها الآخرة الدنيا نار مثل للمسلم جهنم على ولكن يختلف يعني يبين أن أن يختلف عن أن أن سجن سجن بد تؤدى حقوق وهو فيجب على المسلم أ ن يتجنب السيئات جميعا و إ ذ ا وقع في معاصي يتوب الى الله عز وجل إ ذ ا أ خ ذ حقوق الناس واعتدى عليهم عليه أ ن يتحلل منهم في هذه الدنيا قبل أ ن ينتقل إ ل ى ا ل آ خ ر ة إذن ا ل ل ز ي يعني تنبيهات ا ر ة هذه إ خ و وكل واحد في حاجة إليها وأنا أولكم ا ا جميعا حاجة إليها حاجة علينا ن ن أن ن فيجب لمثل في في ذلك ح ر ص دائما الخير على فعل الخير و أ ن نتجنب ا ل أ ع م ا ل ا ل س ي ئ ة التي تضرنا إ ذ ن المكان ا ل آ خ ر الذي تسند زيارته في ا ل م د ي ن ة هو البقيع ا ل ب ق ي ع ا ل م ق ب ر ة التي يدفن فيها موت ى المسلمين و هذا المكان يدفن فيه من زمن ا ل ص ح ا ب ة في ه عدد من ا ل ص ح ا ب ة الذين لم يخرجوا للبلاد ا ل أ خ ر ى ل ل د ع و ة و نشر ا ل إ س ل ا م الذين ماتوا هنا دفنوا ومن ذاك التاريخ إ ل ى ا ل آ ن أ ن الموتى من اهل ا ل م د ي ن ة يدفنون في هذا المكان ز ي ا ر ة المقابر م ش ر و ع ة لكن فيه شيء ممنوع فيه ز ي ا ر ة م ش ر و ع ة و ز ي ا ر ة م م ن و ع ة أ م ا ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة هو أ ن تذهب إ ل ى ا ل م ق ب ر ة في أ ي مكان كنت ليس في ا ل م د ي ن ة فقط في بلادك يشرع لك أ ن تذهب إ ل ى ا ل م ق ب ر ة و تدعو لهم كما علمنا ر س و ل الله صلى الله عليه و سلم لان الرسول عليه الصلاه و السلام نهى عن ز ي ا ر ة القبور في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م نهى الناس م ر ة ل أ ن ه يخشى عليهم أ ن يعودوا فيما كانوا فيه فنهاهم ثم بعد ذلك قال لهم كنت نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور أ ل ا فزوروها ف إ ن ه ا تذكركم ا ل آ خ ر ة فقالوا ماذا نقول ل أ ن ه م لما كانوا يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إ ل ا من الله إ ذ ا تاخر المطر يطلبون نزال المطر إ ذ ا كان ن س ا ن عنده مريض يطلب شفاء المريض إ ذ ا كان عنده غائب يطلب ارد الغائب يعني يطلبون من أ ص ح ا ب المقابر ما لا يطلب إ ل ا من الله لكن بعد ذلك عرفوا على أ ن هذا كله الشرك و أ ن ه لا يجوز فقال كنت نهيتكم عن زياره ا ل ك ب و ر أ ل ا فزوروها فانا تذكركم ا ل آ خ ر ة قالوا ماذا نقول ق ا ل قول السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ه ل الديار من المؤمنين والمسلمين أ ن ت م السابقون ونحن إ ن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم هذه ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة تسلم عليهم وتدعو لهم أ ن ت تستفيد ل أ ن ك دعوت ل إ خ و ا ن ك المسلمين تستفيد أ ن ت أ ج ر ا وثوابا ل أ ن ك دعوت ل إ خ و ا ن ك